بسم الله الرحمن الرحيم. وما والزيتون وطول سنين داراً للبلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين. ثم وددناه أسمى سافلين إلى الذين آمنوا. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم And <laughs> one